بوك تو أغبعيم هجموني ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون بإليوت بحفشة أنشطة العطلات أنشطة العطلات هايم أحوف نكي هل الشاطئ نظيف؟, نظيف؟ إفشار لصحوت شام هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ لوم السكان لصحوت شام هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ للسكووك <تصفيق> شية هل يمكن هنا استجار مضلة شمسية هل يمكن هنا استجار مضلة شمسية ش <تصفيق> للسكووكسه هل يمكن هنا استجار كرسية بحر هل يمكن هنا استجار كسي بحر؟ شاء للسكووكسيغة هل يمكن هنا استجار قرب هل يمكن هنا استجار قار أيديسماح لجلش أحب أن أركب الموج أحب أن أركب الموج أيدي صاح لتسلوول؟ أ أحب أغص أييد بسمح الصكي أحب أن أتزلج على الماء أحب أن تزلج على الماء شار سكوغشان؟ هل يمكن استجار زلجات الموج؟ هل يمكن استأجار زلااجة الموج فشار للسكو لة هل يمكن استجار معات غس؟ هل يمكن استأجار مععدات غطص فشار لكو مجل شيء مع هل يمكن استجار زلجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ أني مدخل أنا مجرد مبتدئ أنا مجرد مبتدئ أني بينني أنا في مستوى وسط أنا في مستوى وسط ياشلي نيسيون تعمل مع ذلك جيدا أستطيع التعاعمل في ذلك جيدا أي ن معليكي أ تلفيق التلفيق أي يشخ مشي هل معك زجكي هل المكة؟ זלג'ת אלסקי? הים, יש איתך נעלי סקי? אלמעכה חיבאסקי? אלמעכה חיזה אלסקי?